الذين عادوا واخرجوا من ديارهم واو في سبل دي وقالوا قتلو لا كفرا مما عنهم فئاف فيهم لا بِغَضَبٍ عَنُومٍ سَيَأْتِيكَ وَلَا يُدْخِلَنَّهُ جَنَّتِهِ تَرِيدُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ أَمْرٌ فَأَوَّبًا مِنَ علم والله إن بغوا حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا بئس <تصفيق> المهاد <تصفيق> <تصفيق> لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجريب وَمَا إِنَّ اللَّهَ